وَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ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 إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاقى فعقر فكيف كان عذابي ونذر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 إلا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتمروا بنذر ولقد راودوه عن ضيفه فقمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صدحهم بكرة عذاب مستقر